فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدلوا أزوادا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا طوءا فسكم وأهلكم نار قو أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس الحجارة عليها ملاك الغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يأمرون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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفف لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نور